Ah, <laughs> Ni niya, sah elkira, vish fi kira, mumu sadi, vish fi niya, walt elkira, عبه واهي والحب فيه شرع حرام ودتنا يمستقيم الحرام ياك تلك الغرام ما قول في عشقه تهي لحد ما يحط يقول أأ أدرى بكرشيك معشته فيه شو ما تدري يا الحب الحسيب يبقى على قلبك وسع لكن بقى جرح الأليم يطعن حشايا بالحسان أنشت كبر Vill du känna? Är du känna? Är du känna? Är du känna? Är du جاوبتها الرعي الحكيم اذكر صلاتك والقيام واطلب مني رب الكريم يفتح لك أبواب السلام يا صاحبي خلك فهيم وبعد عنا اغرب الحرام او قول عافك يا رحيم اسألك كيف حسن الختام ختام. ختام. واطلبك في دار النعيم تجمعني في محمد الهدى الكريم والصحب غتبوا الكرام <تصفيق> انشدت غناء لله العظيم تصدقني يا صاحب الكلام وش فيك ما وموشيني فيك يا ولد الكرام أشوف حالك مستجيب صدر عينك ما تناح يكون ذي جرح قديم أعيش فيه وسط الضباب.